ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مس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 ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لذنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 ان الله لا يحب كل مختال فقو وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعضه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن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 وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق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 يا ايها الناس اتقوا ربكم يوما لا والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق